جديد. وما ذلك على الله بعزيز فبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنظروا 119. قالوا لو هدان الله لهديناكم 110. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا, ما لنا من محيص 111. وقال الشيطان لم وقبيل الامر ان الله وعدكم وعدا حقا ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاوفيتكم وما كان لي عليكم من سون إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ونوم انفسكم فلا تلوموني ونوم ما انا بمصرخكم وما إني كثرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها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 أمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا القون الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقون الثابت في الحياة في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين جددوا نعمة الله كفر وآحلوا وآحلوا قومهم دار الباب جهنم يصلونها جهنم يصلونها وبيت هي ادادا ليظنوا عن سبيله قلتمتعوا فان مصيركم الى النار قلتمتعوا فان مصيركم الى النار كل غادي الذين امنوا يقيم الصلاه قل العباد الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفق ويوفق منا رزقناهم سرورا وعذابا ويوفق منا رزقناهم سرورا وعذابا من قبل أي يأتي يوم